اِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كهفهم ذَاتَ الْيَمِينِ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 كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه بالغدات والعشرين يريدون وجهه ولا تعذعينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا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 استطيع مع صبرة. قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا. 121. وقال حتى إذا لقيا غلاما فقتله 122. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن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 114. ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا 115. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم ذكرا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 وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُصْرَعْ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ نَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَقْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلَ لَهُمْ مِنْ ذُو سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحْطَنَا بِمَا لَدَيْنِهِ خُضْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا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 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم فلا نقي.